بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن السبع هدى أما بعد فما زلنا مع حرف الذي حق الله على العبيد للعلامة الإمام المجدد محمد بن عبدالرهاب رحمه الله تعالى وكان هذا النجل في ليلة الأربعاء السابع عشر من ذي الحجة للعام الثاني من بعد الأرض عمائة والألف الماليشم وقبل أن نبدأ أنبه على أن الأسئلة تكتب في ورقة وطلسة في آخر الدرس يعني لا أسمح بعد ذلك يجيب أسئلة يعني فقطع الدرس علينا فتتنبى إن شاء الله تعالى بإجابة الأسئلة التي تتعلق بالدرس ثم يعني كان فيها أسئلة خارج الدرس سنجيب عليها إن شاء الله تعالى بعد ذلك يكره ابو لهب اللانه الرحمن الرحيم محمد ياسر وهاب ونيعم الله تعالى باب الخوف من الشرك وقول الله عز الزواج ان الله لا يقضي اي فضله وهي ويقضي ما دون ذلك لمن يشاء وقال القليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصناق اجنبني وبني أن نعبد الأصناق واجنبني وبني أن نعبد الأصناق <تصفيق> وفي الحديث أخوة ما أطاق عليكم الشرط الأكثر لأ منا ننطب إلى هذا دار باركلا هل من هذا نقوم إلى باب من الشرقي لبسوا الخلقه لبسوا الخلقه والقلب هذه حاله بتطلع فينا عليه انا كنت باقول مثلا هذا في <تصفيق> <علي بنهابي> <تصفيق> دي القاشه امم لكن انا ناخذ المسائل طيب ولو حديثنا عن حديث غير المثال طيب يلا مصطفى اقرا المثال باب من حققه التوحيد دخل الجنه بغير كتاب اقرا المسائل دي اه طيب يا اخو مشوره تمام ايه هي مثالي الاولى معرفه مراتب الن مراتب النات في التوحيد الثانيه ما معنى تحقيقه تحقيقه الثالثه ثناءه سبحانه على ابراهيم لكونه لم يكن من الشركيه الرابعه ثناءه على ثلاثه الاولياء بسلامتهم من الشرك الخامسة كون تذكي غقية والكير من تحقيق التوحيد السابسة كون الجامع لتلك الخصال وهو التوفل السابعة أمس علم الصحابة لمعرفته أنهم لم ينال ذلك إلا بالعمل الثامنة إبطهم على الخير السابعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية العاشر العاشرة فضيلة أصحاب نوسى الحادي عشرة عبد الأمم عليه الصلاة والسلام الثانية عشرة هذه المتائل سيدة بارك الله فيك نحن انتهينا من الحديث حديث هذه النقاط أرنوب عبد الله أريد الكتاب بقى ومن احنا الخبر ما انا درت لك كيف قومينا <متصفيق> مبين قالوا <متصفيق> <غلق> لي فاجئنا اتفقنا حديثا ان بعد الطعم يعني يا ترى بعد الاحلام اه طيب لو قدني استلمني ساعد نو هو... كنت اخر بابين ها؟ طب انا باوعت بقى كنت ممكن طب كويس ثاني عشر مسائل الاولى أن الدعوة إلى الله تريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم الثانية التنبيه على الإخلاق لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه الثانية أن البصيرة من القرائب الثانية من دلائل حسر التوحيد قوم تنزيها لله تعالى عن المثبه عن المثبة تنزيح لله تعالى عن المثبة الخانثة أن من قبح الشرط كونه مثبة الله كونه مثبة من كونه مثبة لله الثالثة وهي من أهمها <تصفيق> إصعاد المسلم عن المسركين لأن لا منهم ولو لم يفرق السابعة قول التوحيد أول واجد الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة السابعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله معنى شهادة معنى شهادة أن لا إله إلا الله العاشرة أن الإنسان قد يكون من أفل حتابه وهو لا يعرفها او يعرفها ولا يعمل بها الحادي عشرة التمليم على التعليم بالتجريج الثاني عشرة البداءة للأهم فالأهم الثالث عشرة مصرف الزكاة مصرف الزكاة مصرف الزكاة الرابع عشرة تشكو ع... تشغل العالم الشبهات تشغل العالم تشغل العالم الشبهات عن المتعلم نعم تشغلها من الشبهات تشغل العالم الشبهات عن المتعلم و نعم الخامسة عشرة النهي عن كراهة الأموال الثالثة عشرة استقاء دعوة المظلوم طيب تشغل هذا الآن قام محمد عبدالله رحمه الله تعالى بالتعداد يعني بعض الحوائد التي في حديث سهل من سعبد رضي الله وعلي وكان ومن أول هذه الحوائد نعم أنا الدعوة الله هي طريقه من سلمه صلى الله عليه واله كما قال سبحانه كل هذه سبيل ادور الى الله على بطيره الان ومن يقذ عنه وكيف الله وما انا من المشركين و كما يعني قد بينا في دروس من طريقه انا دعوات الرسول طبون هنا على طول في الضم ف... فلم يبدا الرسول دي احنا الناس اللي عن الزنا أنصر عن اللواط لا أنصر بالخمر عن اللواط كانت لها البجاية بالتوفيق فمن بدأ مع غير ما بدأ به فقط الرسل فقط صالك سبيلا مخالفا بالرسل فليسنا في تحديد سبيل الدعوه اني هنا ايه تهذبن او ما زال الايه يعني ما بيننا يعني لا يقعنا الخلاف في في تحديد اصول الدعوه في تحديد سبيل الدعوه في زهرنا انما اتى فبعض الناس وقالوا احنا يلا نبدا نا... نبدا دعوه الناس نبداوا اه لا دعوه الناس الى ايه إلي الحاكمين وقالوا هارون احنا لا الناس اولا الى إلى أن يصلوا في المسجد وأن يتركوا لي الجلوس على المطاهي والنوادي وأن يتركوا طارق مشاهدة التلفاز وماتهم على المعاطب وآخرون يقولون نحن نبدأ أولا بإقامة الدولة إذا قمنا نحن الدولة الإسلامية بدأنا نعلم الناس التوفيق فكل هؤلاء ما عرفوا وما ثلثوا سبيل رسول فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة في أول الدعوة كانت مكة تعذب بالأطمام وبالأوتام <تصفيق> التي توقع من دون الله وكاننا نتجاري فيها ليشها الزنة وفيها صور بالخمر وفيها يعني ما ما لا يعد ولا يقصى من المعاط والكباء وكان كذلك المشركون يحكمون بغير ما أنزل الله تبار النجوة وفي غيرها فكانوا يحكبون شرائع الجهلية فلا يحكمون بشريعة إبراهيم مثلا عليه السلام ولا يحكمون بشريعة عيسى عليه السلام رغم أن بعضهم كانوا يدعي يعني هو أنه ما زال عليه على دين إبراهيم وعلى دين المسيح ف... بماذا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم هل مثلا قال ما قاله هؤلاء نحن ما نرضى عن هذا الظلم وعن هذه الأوضاع الاقتصادية المضحلة وأن المسرقين قد استأثروا بليه يعني ب... بنواف الحكم وبالدنيا وبمنافذ الاقتصاد والتجارة والواجب علينا ان نعمل على ازالة هؤلاء من من سلطاتهم او من مراكزهم فاذا اذلناهم علمنا الناس التوحيد هل شعل هذا الرسول الله هل كان من من بدايته النبي صلى الله عليه وسلم في مكه او في يعني بدايه دعوته انه يشدد على الناس في ثالثي طرس اللي هي دون ان يعلمهم اولا التوحيد لم يكن هذا من من طريق بل ظل ثلاثة عشر عاما ليلا ونهارا شغل وشاجل التوحيد وتحجير الناس من صور الشرك كبيرها وطبينها وما أشغل الناس بما لا ينفعهم فنحن نخاطف هؤلاء الذين ضيّعوا أوقات المسلمين وشغلوهم لما لا يمتعهم أن يتقوا الله عز وجل في هذه الدعوة وأن يتيروا سيرة الثلثة الطالح وأن يتيروا على طريق وأن يتبعوا سبيل العلماء الردانين وأن بدلا من ان يشغلوا الناس <تصفيق> عمي الصوره لا تغنيه ولا تسمن جوع <تصفيق> و يعني يقولون لا يقولون بلسان مقالهم ده ما بين نحن نريد أن نوحد المسلمين وأن نجمع بين كلمة المسلمين وأن لا نفرق هل يعني من الوحدة بين المسلمين ان يتخذوا عليه منهج هل الرسول الله عليه وسلم في مكه في بدايه دعوته يعني قال لصحابه نعم دعوكم انتم من الاكتلاف في مدينكم ودعوكم من يعني مين من الانشغال باللي من مسائل العقيده والمنهج الذي التي تفرق الصف الصحابة رضي الله عنه لما فتحوا الأمثار وطافوا في دلاغ العالم هل كانوا على مناهج مختلفة كل يدهو إلى حزيج ما كانوا هكذا كانوا على منهج رح. والرسول صلى الله عليه وآله وآله وآله وآله جمعهم عليه هذا منهج الواقع فمن أراد النصرة والخير لهذه الأمة فليجمع المسلمين على هذا المنهج عليه على المنهج الأول ولا يحادي أحدا في دين الله هو يجامل على حساب دين الله يجامل فلانا ويجامل هذه الجماعة الفلانية ويجامل الحزب الفلاني على حكاب دين الله عز وما كان هذا أبدا دائم أئمة الثلاثة الإمام أحمد لما وقعت فتنة, فتنة خلق القرآن وكان الخلفاء في ذلك الوقت مع تنسداد الفتوحات اشتهت ان سلا وفي الوقت نفسه قدم تفح حولهم فائضه من اهل البدع والاهواء من المعتزله ومن الفهنيه عن ايه عن منهج اهل السنه وبداوا يعني يحصونهم عليه على, على نشر في المناهل المخالفة ف ما كان لإيمان أحمد عليه يعني أن يقول إيه نحن يعني نترك هؤلاء لأنهم يفتحون البلاد ولا نغيّنهم عليهم المعتقد مبتدع محظف <تصفيق> وكان في هؤلاء الزهاد والعباب نعمر دعاء إليه إلى بعض السنن العملية من النوافل ومن غيرها يعني يظهرون السنة في بعض عباداتهم <تصفيق> ومعاملاتهم ولكنهم كانوا على عقيدة مخالفة لعقيدة السلف الطالح ما بين خوارج ومعتزله وجهويه فما كان الامام احمد يسكت ذلك كان لما يسال عنه لا يبين حالهم لانه امين على دين الله وقد جعله الله عالما على كل ف نحن نريد ان ايه ان يعني في قلوبنا أن سبيل الأنبياء سبيل سبيل واحد ليس في دين الإسلام لا أحزاب ولا طرق ولا, ولا مناهي مختلفة فالرسول صلى الله عليه وآله قد حذر من مفارقة منهج القحافة وقال يعني لما سؤر عن خير الناس قال أنا والذين معه قيل له ثم من قال الذين هم على الأثر قيل له ثم من قال أبو هريرة فكأنه رفضهم رفض من لم يسر على الأطر على أطر السلف الطاقة فلذلك تجد أن الغلماء الربانين قاطبة الذين غرفوا بالسير على الأطر أمثال باب ابن باب والألداني وابن عتينين ومقبل ابن هادي وربيع ابن هادي عبد المحسن العباة وطالح الحرزان أحمد النجم وعبيد الجابر وطالح التحين إلى <تصفيق> آخر أئمة السنة المعاصرين تجد أن كلهم عليه على منهج روح لا خلاف بينهم في الأصول ولا في معالم المنهج ولا في تسديد الدعوه ولا في طريقه التعليم والتدريس هم يثيرون على, على سبيل التفاضل على تسديد احمد ومالك والشافعي وعلى تسديد من منجوي بعده من التابعين الاكبر وفي الجانب الاخر تجد دعاتا وعظم وخطباء قد تلفوا سبيل الفرق التي رفضها الرسول صلى الله عليه وسلم بل أخذوا يخصون المسلمين عليه على التعاون مع هذه الفرق والأحوال فقال أحدهم في برس له بعنوان الطريق إلى الله كما نقلت هذا في كتاب الكواشف لا فرق بين الإخوانين والتبنيغي والتلفي فكلنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول سبحان الله وقال بنحو كلمته <تصفيق> يعني طبيق الله من على من على الشكلاتي في المنهج بل وصل من الغلوب إلى أن يقول إن من يقول على نفسه إنه يعني يسير على سبيل الصلاة والصالح يقول إنه يجب أن يستتاب يقول يعني لا نتعقب لأي, لأي مذهب وليس كلمة حق ولكنه سوى بين طائقة الحق بين الفرق الناجية وبين هذه الفرق الأحزاب فقال إن التبريبي والإخواني والذي ينتفد إلى جامعة التحرير والجامعة الإسلامية يقول لي احنا, احنا ويريد أن ينطح الشباب لا نتعصد بأي حزن من هذه الأحزاب <تصفيق> وأدخل في وسطهم الذين ينتمون إلى من يسرب قال لما غريبت هذه الكلمة على العلام الألباني رحمه الله تعالى قال لا يقول هذا عالم كما في درس الضرر الألبانية في الدعوة السلحية فقال العلامة الألباني رحمه الله تعالى لما وردت عليها هذه الكلمة وقد استمع إليه بصوت هذا الدعوية وسلمان العودة فقال لا يقول هذا عالم أما غير عالم فقد يقول هذا وأكثر من هذا عائد أهلا حضرة عائد أهلا حضرة فقال تجد أن هؤلاء برك الله لا يربطون الناس ولا يربطون الشباب <تصفيق> بهذا السبيل بل تجد أنهم يجعلون الشباب في حير الأمرهم فإن بعضهم يقول أنا أدعو إلى الكتاب والسنة بسامة ثلاثة الصورة ويزاند حولها وفي الوقت نفسه قد يقول في الدارة نفسه أو في يعني مجال في أخرى له تجد أنه يميأ الأمر كما تنعت ويسوي بين منهج الثلاث الطرف وبين كل هذه المناهج التي أحدثت في القرن الأخير والتي هي انتجاب بمناهج الفرق البدعية القديمة الخوارب المتزلة إلى أثر وكما يعني قد ذكرنا لكم في دروس سابقة كما في دروس التوضيح وقرأنا عليكم فتاوى الأكابر من العلماء لن اكون قصصا في على التحذير من هذه الاحزاب والطرق ولذلك ما لم بدا ان نشتري الذي هو ادنى الذي هو خير قد اكرمنا الله سبحانه وتعالى باتباع هذا المنهج وهدا هدانا سبحانه وتعالى إلى سبيل العلماء الربانين فعرفنا منهم العلماء وكل من يعني قرأ كتب أهل العلم واستمع إلى دروس العلماء عرف وظهر الله السارق واضحا بين سبيل العلماء الربانين وبين سبيل غيرهم من أدعياء العلم أو من أصحاب الجدع والأهاتف فعلا فهذه يعني هذه مهمة من المهمات وإن قد أكثرنا الكلام فيها ولكن كما بياننا لكم وإن كنا يعني نقذلنا نكرر ونكرر الكلام عن مثل هذه المتائل عن هذه الأصول حتى ترتكب ترتكب في أذاننا ونعرف السبيل نتيره أي سبيل السبل كما كما قال الرسول صلى الله عليه وآله عن السبل قال على كل سبيل منها شيطان يضع إليه وقال ستفترق أمتي على ثلاثة سبعين فرقة فأي الفرق نتبع وأي الأحزاب نتبع وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأحزاب وقال كلها في النار إلا واحدة الذي كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه التوحيد التوحيد عليكم بالتوحيد وعليكم بدعاة التوحيد وعلماء التوحيد ومن قرأ كتب السلف علمه العالم السلفي من ايه من الذي ينتهج إلى السلف اسما فقط وهو متخالش في منه السلف فليس العبرة بالأسماء فليس العبرة بالدعاوة فكل يبدا يوصل للسنه والسنه لا تقر لهم بذات طب اكلها راضيه التاسعه عشر لا تحجب الثامنه من ادله التوحيد ما جرى على فجر المصلين وثبات اولياء من المشقه والجوع والوباء التاسعه عشر <تصفيق> اورو لا إلى la ayah ta ila akhirih bil ilm min a'la al nubuwah a'lama a'lam min a'lam a'lamun am a'lamun al'ishrun a'lamun am a'lamun طب لو بعينيه من على علم من اعلى من اعلانها ايضا 21 فضيله علي رضي الله عنه 22 مطلب صحابتي في لوكيهم في لوكيهم خلال ليلى وشغلهم من الصحابة بذوقهم تلك الليلة وشغلهم عن نشارة عن نشارة الفتح الثالث وعشرون الايمان بالقدر فيقولها لمن لم يفعلها ومن بها اما من فعل لم يفعله ام ايمان لم يفعلها ومنعها عن من الرابعة وعشرون <تصفيق> الأدب في على رسل الخامس وعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال الثالث وعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا وقوتلوا, وقوتلوا. السابعة وعشرون <تصفيق> الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم مما يجب عليهم الثامنة وعزنون المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام الثانية ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد الثلاثون الحلف على الفتيا الحلف الحلف على الفتيا نعم الحلف على الفتيا الحليف على الكتيه الحليف على الكتيه هو نسي ما من خطه يعني نحن قد تكلمنا عن كثير من, من هذه المسائل التي ذكرها المفكر هنا هو قد اجمل يعني فوائد الحديث الواضحه وظاهره وقد تكلمنا عن بعضها في لقاءاتنا الماضيه فلا حاج لنا إلى الأعادة فنبدأ في البذلة بعدها إن شاء الله طيب نقرأ writing <filmselia> <أكرا> <صفيق tornado> باب تقصير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أكبر الآية <صفيق dive> Wa kawluhu Wa ith kala Ibrahim liabihi wa kawmihi innani barakun minma ta'ududun illa allazhi faqamani Wa kawluhu Ihtakadu Ihtakadu ahbarahum wa rubanahum azaban min dhulillah وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله امدادا يحبونهم كحب الله هو الصحيح مختصا كما ترون أن المصنف رحمه الله قال قد عقد في بدايه كتابه هذا من ذلك كل هذه الأباب تدور حول معنى لا إله إلا أنه حول التوحيد بل إن كتابه السنة بالتوحيد <تصفيق> ويدني دين ويكسر من ديان كل ما يتعلق بالتوحيد ولذلك ما ينبغي علينا أن نمل من تكرار الكلام في نفس التوحيد <تصفيق> انا يعني نصع على اوراقنا ما صنعها هذا الشاب الذي كان من ايه امراء جماعه التبليغ ان علمنا عقدت مجلس لهم وذكرهم بالتوحيد وباهميه التوحيد اذ هذا الامير يقول يقول لي شما قد ذكرت لكم هذا يعني هذا يعني غير الكلام عن التوحيد نحن ما مللنا وقلت له والله لا أغير حتى أموت هما غير رسل الأنبياء هما غير العلماء وكما قد كنا يعني قرأنا عليكم فتوى لعلامة صالحة صوزان نحن لما كانوا أيضا يشرح ضرفا من دروس التوحيد في إحدى مساجد في أحد نتاج الرياض فلما بدأ في الدرس كان بعض أعضاء جماعة التبليغ في المسجد فقال مجرد أن بدأ انتركوا الدرس فكي. وقال بهذا أيضا الشيخ سعد الصفين كمي نقبل فبارك الله فيكم فيه. فلا تتخذوا مثل, مثل السوء وصول عليه على ما كان عليه الثلاث والصالح ف... معنى شهادة أن لا ما معنى شهادة أن لا هل معناها لا حاكم الا الله؟ ها معناها لا حاكم الا الله؟ هل معناها لا قالق ان الله؟ ها لا عليها لا لا طيب هل؟ نعم يعني من معاني التوحيد كما قال أحد يعني الذين يعني يقول نحن ندرى الناس إلى التوحيد بلسان حاله يقول إن يعني ثبت المفاصلة بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم في دداية دعواتي في مكة أنه كان يدعوهم إلى أن يحكموا الله عز وجل هم أبوا تحكيم الله فكان يدعوهم إلى إن الحكم إلا لله هل تعلمون هذا من دعوة النبي صلى الله عليه وآله صلى عليه وسلم كيف يدعوهم إلى هذا؟ ولم يكن نزل من الشريعة شيء باطل لا دوما لتحكيم الشريعه في هو ما نزل تحكيم الشريعه بعد فلم يكون الا التوحيد فقط سيقول هذا الداعيه وقد كرر هذا اكثر درس من دروسي يقول ان الخلاف وإن يعني المناقش خلاف بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه كتاب الله اقرأوا كتاب الله لتعلموا نحور دعوات الرسل والانبياء <تصفيق> وقد ارسلنا نوحا الى قومه قال يا قومي عبود الله ما لكم الاله العيو وإلى عاد اخاهم هودة قال يا قومي عبود الله ما لكم الاله العيو وإلى ثمودة اخاهم صالحة قال يقوم يعبوض الله ما لكم إليه غير وقال يوسف عليه السلام ماذا ما ما؟ أربابون تخيقون خير أم الله الوحد القفاق فعلا كل الرسل دعوا اقوامهم الى افراد الله بالعباده والتوحيد هذا معنى التوحيد اين الحاكميه في دعواتهم اين هذا هذا المصطلح معنى منظم هل كل الرسل بدايه من نوح عليه السلام الى رسولنا الله عليه قد غفلوا او جاهدوا اصل الدعوه الذي يعداه هؤلاء أنه الحاكمية وكما قال أحدهم أنه أخذت خطأة التوحيد حتى أتى هذا الداعية ليعلم المسلمين الأصل دعوات الرسل إن أول من أشاع هذه الجدعة وسيد في كتاب يعلم في الطريق كما تعلمون والذي طلبت الله قال, قال إن أخذت خطأة التوحيد الإلهية توحيد الحاكمية ثم للأسف قام من يمتسم بلسان مقاله إلى الألباني ليشيع هذه البدعة بين شباب مسلمين ويصر عليها ويقول وقد قيل لي وقد نصح كما قال هذا في درس النوم في اسم مسجد ويسمى المسجد الهجي في مدينة ويقول ورغم هذا أنا أصر على أن أقول إن أخذت خصوصة توحيد الإلهية وتوحيد الحاجة أصابق تحذير العلماء منهم ويصر على بضعاته كما أصر على تكشير المصر على المعصير فكيف إذا سمع العلامة الألزامة رحمه الله تعالى هذا ما أسكت عليه هم أثنى عليه أصلاً هو أثنى عليه في جانبال الحديث فقط سناءً مجملاً ولكن هم أثنى عليه في المنهج ولا في وقد حذر الألباني من من هو على طريقه قبل أن هو بهذا الكلام بعد موت الألباني لماذا أخف هذا الكلام في حياة الألباني؟ الشاهد برك الله فأنتم عليكم إيه؟ تجعلوا الميذان والطيس والحكم قال <تصفيق> ليه الكتاب والسنة بفهم ثلاث الأمة نحن لا نحكم أهواءنا ولا نحكم عواطفنا ونحن لا نحاجي الرجال على حساب دين إلا أعطى وجل فظهرت الله فيكم فإن إن التوحيد وإن معنى التوحيد والثبات على هذا المعنى والدعوة إليه هو الذي يبين لكم العالم الرباني والدعية الصابت من غيره فالله عز وجل قد دين في كتابه غير خفاء معنى التوفيق وأظهر دعوات الرسل فنحن لفنا في حاجة في هذا الزمان إلى أن يأتينا آية بمعنى جديد للتغريف أو إلى أن يأتينا بمفهوم جديد لدعوات الرسل وقال المصنق نعم بعد ذلك ول الذيين دهون تحون إلى بي من ووسلة وم أقررب يز رحمة ون عذابه إن عذاب ربته كان محذور عبد الله بن صوف في تفسير هذه الايه كما اخرج هذا البخاري رحمه الله تعالى وكذلك اخرج مسلم قال كان ناس من الجن من الانس يعبدون ناسا من الجن كان ناس من الانس يعبدون ناسا من الجن نعم أسلم الجن مضاقية هؤلاء عليها على دينه عليها على عبادة على عبادة الجن فأنزل الله هذه الآن أليك الذين يدغون يدغون إلى ربهم الوكيلة فهم قد اتخذوا نعم الجنة وسيلة لهم إليه إلى الله أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان وخير وجاء في يعني تفسير آخر عن مجاهد وعن غيره قال إن المشركين كانوا يعبدون الملائكة ويعبدون عزيرا أو المسيحة كيف أنزل اللهم هذه الآية التي تبطل اتخاذ الوسائل والوسائل يعني من الملائكة ومن الجن ومن الطالحين والأنبياء بينهم بين الأباد وبين الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة لكن ما هي الوسيلة الشرعية التي بها نتقرض إلى الله المشركون وأهل البدع من الصوفية ومن الشيع الراضي من غيرهم يتخذون هذه الآية ذريعة ليلدسوا على جهلة المسلمين دي بأن قد حقس عليه الاتخاذ الوسيلة من الأموات يقولون قال سبحانه ولك الذين يدعون يبتغون إلى ربيهم الوسيل فقالوا إن الوسيلة هم أمة الزيت مثلا فقال إن الوسيلة يحسين وزينب والبدوي وقال الشيع الرواق إن الوسيلة هم الأن الاثنى عشر المعصومين المعصومون ولكن السلف الصالح ما فصروا الآية هذا التفسير هذا هذا تطبيقنا عملي عملي من الان نحن كيف عرفنا تفسير هذه الايه عرفنا بتفسير الايه بالتفسير النبي صلى الله عليه وسلم او بتفسير الصحابه والسلف ولكن هل اخذنا بتفسير هذه احزاب الطرق لو اخذنا بتفسير هذه الاحزاب الطرق لضللنا هذا هذا هو يعني مثال عملي لما قد ذكرنا بعضها في جباب الدرس هذا الفيصل نحن ما نفهم الكتاب والسنة إلا بفهم السلف فما لم يقول يقل ما لم يقول به السلف ولم يفهمه السلف من الكتاب والسنة فلا فلا يعني فلا فحة فلا ولا نقول به فالسلف فهم هذه الآية هكذا ويوضحها طبعا ويوضحها النزول ويوضحها كما قال عبد الله المفهود مبينا سبب النزول إن ما كان يعبدون الجن فدخل الجن في الإسلام وبقي هؤلاء الانت عليه على عبادتهم من الجن فقال سبحانه مبينا أن هؤلاء قد ضلوا للطريق وليك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة والوسيلة كما قال جمهور رئيمة التفسير هي العمل الصالح يبتغون إلى ربهم يعني يتقربون إلى ربهم بالعمل أفضل ويردون رحمته ويفركون عذابه فقال سبحانه في الآية التي قبلها قلدوا الذين دعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله فالذين يدعون الجن أو يدعون الملائكة ويدعون الأنبياء ويدعون الأموات من الصالحين قلدوا الذين دعمتم هؤلاء من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله وليك الذين يدعون يبتغون إلى ربيهم الوسيلة إن الموحدين المؤمنين الصادقين الذين يتقربون, يتقربون إلى الله بالعمل الصالح المواقف للسنة والذين يرجون رحمة الله ويخافون عذابه هؤلاء هم أهل أهل التوفيق ف... فهذه الآية كما بيّن شارفه نعم فتح المجيد أو شارفه كتاب التوحيد الذي يسمى فتح المجيد نهذه الآية عامة نعم إن كان سبب وإن كان سبب النزول كما بيّنه ابن مسعود خاصة بليه كان خاصا بطائفة من المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> كانوا يعبدون الجنة ولكن الآية كما هو ظاهر من نظرها نعام وكما قد بين ولما هو التفسير العبرة به بعموم اللفظ لا بالخصوص السبب اللفظ هنا في الآية يشمل كل المشركين في كل الجمال فالذين الآن يدرون من دون الله الأمواب ويتخذونهم وصائل ووسائل بينهم وبين الله إنهم تشملهم هذه الآية ولك الذين قلتوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنه ولا تحفظ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وإمة الثلاث في قبورهم وغيرهم من الصالحين من العلماء إذا توجهنا إليهم بالدعاء ما يسمى ورد عقل ولو تمعوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ها هل نقبل كلام الله عز وجل هذا أم نقبل كلام من قال إن دعوة الأولياء والأنبياء ما في قبورهم ليس فيها شرك ولا وسلم ما هذا الكلام إن دعوة الأنبياء والصالحين ما في ليس فيها شرك ولا وثني قال هذا من قال هذا عمر التلمي ثاني المرشد الثالث لحزب الإخوان في كتابه شهيد المحراط نقبل كلام عمر التلمي ثاني أم نقبل كلام الله عز وجل الذي قال سبحانه قلت والذين دعمتم من دوني ولا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله وقال سبحانه <تصفيق> إن تدعوهم لا يتمعوا دعاكم ولو كان امت تجاب لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينطقكم مثله خبير وTelefee... <هو رفب البركه آكم فيه> <تصفح> وعلى هذا كان يقال بارك الله فيكم هل يقال إن الدعاء يستجابع لقبور الأنجاء والصالحة هل قال هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا كلام باطل بارك الله قد أطاله العلماء وقبل العلماء الملك الحق سبحانه وتعالى في كتابه وهذه الكلمة واضحة وفريحة منه بارك الله فيك وهذه الكلمة ليست بالغريبة إنه قلا بناء على ما قد نشأ عليه كما قد بينا لكم من كلام الإمام المجدد عن الإخوان إمام الإخوان حسن البنة في كتابه مذكرات الدعوة والدعاية حيث قال في مذكراته أنه كان يسير هو وإخوانه يعني المسافة الطويلة لزيارة قبر سيدي سنجر في ضمنه ها وقال كنا نمكس هناك المهارة او اليوم كلهم وقال مفتخرا أنه كان يخرج في الموالد يحمل او يعني يسير في المواكب وكان يقول يعني كنا نخرج في مولد النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه القطيدة الشركية التي قد قلنا قرأنا عليكم بعضها في ذات من دروس التوضيح والتي ذكرها أخوه عبد الرحمن ببنة في كتابه عن خسل البنة هذا كلام واضح ومعروف برك الله فيك وهو كما هو حسن البنة صرح صرحة خرحة بقوله إن دعوتنا حقيقة صوفية ودعوة ثلفية طبعا لكنها ليست فيها شيء من ملكة ثلفة ثلاثية على التصوف وكما قال خسل البنة أيضا في كتابه ذكرت الدعوة الزعية نعم قد اسست جمعيه الاخوان المسلمين على الطريقه الخصطافيه اصدق وذكر وصرح انه قد دايع شيوخ الخصطافيه في ضمنهور واخذ منهم الاوراد اوراد الطريقه ولقاها الادايا هذا مذكور في كتاب ذكرة الدعوه والداعيه لحسن البنا فكلام عمر بن سلمانه درس بالغريب لو يقرر ان قد تعلمه من حسن البنا وهذه كلمة واضحة قال إن دعوة الأنبياء والأولياء في قبورهم ليس فيها شرك ولا وثن فلم واضح وقد نقل هذا الكلام وانتقدوه بشدة عدد من العلماء في كتبهم فنقلوه العلامة أحمد النجم رحمه الله تعالى في الفتاوى الجالية في المنهج الدعوية يعني كذلك انتقد هذا عدد من أهل العلم في بعض كتبهم لما يعني كانوا يحذرون من مخالفات حزب الإخوان لأصول الثلق الثلق فالذي نحن نريد أن نؤكد عليه الآن أن الوسيلة الشرعية هي تكمن في التواصل الله وصفات الله والتوسل كذلك بالعمل الصالح ان تتوسل الى الله بعملك الصالح او ان تتوسل الى الله باسمائه وصفاته هذه هي الوسيلة الشرعية التي قد بيانها الرسول صلى الله عليه وآله وكذلك لا بس ان تتوسل بدعاء غيرك من الصالحين من الاحياء يعني طلبت من غيرك ان يدعو لك فهذا يعني ليس مخرما ولكنه مكروه فالأصل أن لا تسأل الناس شيئا وحديث عمر ها أخي لا تنسان لا من دعائك هذا حديث ضعيف كما بيّن ولمون حديث ولكن إن فعلت هذا فهذا ليس مخرما عليك وقد توسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدعاء العباس في, في صلاة الاستفقاء وأيضا الذي يؤكد هذه العبارة الصادقة لعمرة بن ثاني أن حسن البنة قد ذكر في أصوله العشرين في أصول حزب الإخوان العشرين التي سماها في الأصول العشرين في حزب الإخوان ذكر في أصل من هذه الأصول إن التوسل نعم للصالحين هي من المسائل القرائية التي ليست من المسائل العقيدة هذا واضح بارك الله فيك هو رب أدعى على هذا من يربي أدعى على دعوة التوحيد وعلى معنى التوحيد الصحيح الذي قد أكثرنا الكلام حوله بل هو كما ظهر لكم أنه هو قد أستحزبه على طريقة من الطرق التي لا تعرف التوحيد الصحية التي قامت على دعاء الأموات من دون الله وعلى الموالد الخرافية وعلى الوسنية وعلى دعاء غير الله عز وجل من الأموات المقبورين في قبوره فهي دعوة صوفيه لم تقم على السنه وكفى بها وكفى هذا يعني ضلالا ولذلك العلامه ابن جاب رحمه الله تعالى قبل ان يموت في اخر فتوى له والتي سجلت بتوثيقه في مدينه الطائف قبل ان يموت بسنتين بعد ان تبين له بجراء حال حزب الاخوان قال لما سئل هل حزب الاخوان وفرقة التفديق والدعوة تدخلان في الفرق الـ 200 والـ 70 احد المخالفة لشرق الناجئ قال نعم الاخوان من الفرق الـ 200 والـ ليسوا اهل السنة الله وكذلك قال العلمة الالباني قال الاخوان ليسوا من اهل السنة كيف هم يحاربون السنة هتجد قال العلمة والالباني رحمه الله هذه الشتاء مفجلة بأصوات أولئة العلماء معروفة ومتداولة الآن في أكثر من كتاب فهي سمة من السمات التي جاء تعرفون أهل الحق أهل الباطل إذا وجدتم الرجل يعني يميع الكلام في مثال التوحيد دا ليوافق أهل البدع في مناقشه في مناقبه مساله التوحيد ويصر رحمه بيه ده بتجويز تجويز ان الوقوع في التوصف الشركي الذي عليه اهل البدعه تعلم ان هذا ليس صحه سنه انه ليس على طريق الانبياء المرسلين ولا تنخدع به بارك الله فيه ومن يعني يؤيد هؤلاء يظهر هؤلاء امام الشباب انهم هم دعاة الإسلام وانهم الشهداء ها هو شك قد غش المسلمين وخدعهم بارك الله فيه. فادينوا ان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قال المصنف قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله من الناس ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كهم بالله والذين امنوا وصدقوا بالله. وولا غير الذين غامرون يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العقاب. فال الشرك وتثويته غير الله بالله في العباده او في الاسماء او في فمن ثوى غير الله بالله في فقد جعل هذا الغير مدى لله نعم فمن أحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحب الله وتوجه للرسول بالجعاء وبالاستغافة وبالاستغافة وبطلب المخسرة كما يتوجه إلى الله فقد جعل الرسول مدى لله ها؟ فنحن إذا ذهبنا إلى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكون النية زيارة المسجد ثم إذا دخلنا المسجد ننوي زيارة القبر وإذا وقفنا أمام القبر سلمنا عن رسول قلنا السلام عليك يا رسول الله والسلام عليك أبا بكر والسلام عليك يا عمر ثم انصرتنا مباشرة أما أن نقف أمام القبر نناجئ الرسول صلى الله عليه وسلم وننفر له وننفر الحب الشديد الذي لا يكون إلا لهذه المناجاة التي يقعلها بعض الجهال أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم أمام قبور الطالحين هذه المناجاة هي من تسوية غير الله بالله في المحبة فهم قد جعلوا الرسولة صلى الله عليه وسلم وجعل هؤلاء المقبورين من الصالحين أندادا لله في المحبة والذين اشد أشد حبا إلى الله فكيف يعني نوافق على قول من قال ناصحا المسلمين وليس ناصحا بل هو غاش من المسلمين قال فإذا زرت القبر فقف أمام القبر وتناجي أو فقف مناجيا أمام القبر بالرسول صلى الله عليه وسلم وقل له يا رسول الله أنا جئتك من بلاد بعيدة أنا جئتك أشتكي, أشتكي لك همي أنا جئتك رسول الله من بلاد يا رسول الله واخذت ثم ايش ايش كي لرسول الله صلى الله عليه هل هذا بعيد عن التوحيد بارك الله فيكم ان لا يكون هذا الكلام هل هذا يخالف على دعاه التوحيد او يقال انه من دعاه السنه ويقال اننا لا نريد ان نفرق الصف اذا حذرنا من مثل هذا الكلام هل هل يجوز السكوت عن مثل هذا الكلام بحجه أنكم يعني ليس لكم شغل شاغل الا الكلام عن الدعاه عليكم السلام عليكم ورحمة الله هل الذي يقول في هذا الكلام يستحق أن يقوم في مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة يعلن من المسلمين الشرك يقول لهم عليكم أن تناجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تقول له يا رسول جئناك من بلاد بعيدة ويشكي له همك والله ما سمعناك مثل هذا الكلام من, إيه؟ من علمة السنة لا قبيما ولا حديثا فلا يقول هذا الكلام الهضاح بالدع نحن ما نحكم على هؤلاء بالشركة طبعا ولا بالكفر هم, هم أصحاب أهواء وبدع فقط وأمرهم من الله عز وجل ولكن نحن نريد أن نبين لكم أن ليست العبرة بالشهرة ولا بكفرة الأبداع ولا بكفرة الدعاوة ولكن العبرة بالسباب على التوحيد وبالدعو إلى التوحيد وبتعليم التوحيد بشتى مسائله ليلا مهارا وبأن تسلك سبيل السلف الصالح وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال Man kala la ilaha illa Allah wa khafra mima yu'zad min joodi Allah awwa maaluhu wa damuhu wa hisabuhu arallaha azawajal Hmm. اديت المودم اه سقط من نقطه طيب امور الموبايل كثير توهيف هذا كلام بعض بعده بكره هل اقرأ الذي بعد؟ اقرأ الذي هذا سقط من نسخة طفل مجيدة يعني هم من الناظرين يتخذون من يجور الله أنداداً كحب الله ما الذي بعدها؟ نحن كربه والله يريد ان تكون فقط بماده منك لكم قال المصنف رحمه الله قال المصنف ربنا الله تعالى ومن الامور المبينه لتثبير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله ايه البقره تلك القرى الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أن لا لهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله فكيف بمن لم يحب بمن لم يحب إلا الند وحده انتهى كلامنا هذا قد يكون الاختلاف بين النسخ هنا في هذه النسخ قد هذا الموضع من ضمن المسائل هنا في واحد سطح النجد قضى عليه من كلام المفسر عمله طالب المساله التي تلي ايه البقره فيعني من يظلم هذا الاختلاف في الترتيب لا يظلم هذا يعني أراد المخلف أن يبين أن المشركين من الذين يعني ذكرهم الله عز وجل في كتابه من المشركين الأوائج قد أحبوا الله يعني هم لم لم يغلنوا البعضة لله ولكنه في الوقت نفسه أحب أندادا مع الله وجعلوا الأنداد في مقام أعلى من الله فكيف بمن بمن أعلن البغضة لله عز وجل فكما قال سبحانه الله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين يوم شركين في عرصات يوم القيامة وفي وفي داخل النار في جهنم يدعون ثبورا يطلون فعيرا ويدعون ثبورا يدعون بالهلاك ويقولون الله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين فكيف بمن أعلم البغض لله عز وجل لم يكتفي فقط بالتسوية بين الله عز وجل وبين عباده من الأنبياء والصالحين والأموات والأثنان فلم يكتفي باتخاذ هؤلاء أندادا مع الله بل أعلم فرحة أنه يبغض الله عز وجل كما قال نحن لا نعبد كما قال قائلهم نحن لا نعبد إلها يقيم بناء العدالة ثم يهدمه بنفسه نحن لا نعبد إله أبي بكر وعمر نحن لا نعبد إلها قد ول أبا بكر وعمر وهو عثمان ومعاوية على مواقع الإمر على الناس نحن لا نعبد إلها قد ول هؤلاء الظالمين على الناس هكذا قال الخميني عليه لعنة الله في كتابه في حكوم الإسلامي. فما مصير هؤلاء عند الله عز وجل أشد إثماً وعذاباً والقمين مات على هذه العقيدة بظاهر أمره نحن نشهد الله بالظاهر فهذا الرجل الذي كان عند حزب الإخوان في بداية ثورته وإمام المسلمين وظل, وظل يخدعون الشباب سنوات واستنزف جهود الشباب ودماء الشباب بلا ثمن في سبيل نصرة دعوت هذا الزنديق الذي أعلن كفر الطريح في كتابي الحكومة الإسلامية وإنك تعذب أنهم حتى الآن بعد ورغم ان يعني هؤلاء الشيعة الروافق قد أعلنوا عدواتهم الطريحة لسنة بقفل مئات الأفصال والشباب والشيوخ والغلماء من أهل السنة في بغداد وفي لبنان ورغم هذا حتى الآن يخرج إمام حزب الإخوان أو مرشي حزب الإخوان المهاصر مهدي عاكف ويقول نحن على استعداد أن نرسل عشرة ألاف مقاتل من شباب الإخوان للقتال مع حزب حتى الناصر الشيعي في لبنان فكيف بمن يسكت عن هؤلاء ويقول إنا حقنا الإخوان والتبليغ وكل هذه الجماعات من أهل السنة والخلاف بيننا وبيننا في مساء الفرعية لا تمثل عقيدة ويقول إن الذي يحذر من هذه الأحزاب هو من غلطة تجريه هذا نصحا للمسلمين أنه قد غشى المسلمين لما يظهر الغلماء والآئمة من الذين خذروا من, من هذه الأحزاب أنهم غلاف في التجريح لأنهم خذروا الشباب من هذا الغلوب من طاحب الغلوب مبارك الله فيه فعرفوا السبيل وعرفوا النوطح الأمين لكم فإذا رأيتم داعية يلبس عليكم أمره بأنه من أهل السنة ثم إذ به يدعوكم ويحسن لكم هذه الأحزاب التي قد أظهرت البدع الصريحة التي لا خلافها بل أظهرت التعاول الصريح مع أصحاب الوثنية والإلحاج من النصارى ومن الشيعة الرواق فمهدي عافف يفتخر بأنه كان من جوال الشبان المسيحين يقول إنه كان يخرج مع الجوالة التي تسمى بجوالة الشبان المسيحي نفتخذها <تصفيق> كنا قرأنا عليكم في دروس التوضيح مقالة العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى <تصفيق> التي بيّن فيها بعض مظاهر حزب الإخوان في زمانه من أنهم كانوا من أن حفل البنة كان إيه؟ كان يضم إلى حزبه الشيخ لويس فنوسبيك هكذا قال الشيخ لويس فنوس فنوسبيك و و و يكون ان هؤلاء الشيخ لويس فنوسبيك ولازمنا نذكر الموضوع اسماء هؤلاء نقول ان هؤلاء قد قدموا لحزب الاخوان خدمات جليله وان لا فرق عندنا في حزب بين مسيحي ومسلم كما قال حسن البنا كما نقل هذا عنه العلامه مؤسس جماعه انصار السنه محمد حامد الشافعي في عدد من عدد من جلة الهبي النبوي فهل نصدق محمد حسان لما قال حدرت رسالة من الغلاية التجريح ولبث على الشباب أمر دينهم أنه قد أظهر هذه الأحزاب والفرق بأنها من أهل السنة وأنه وإن كان عندها أخطاء في نفس الأخطاء لا تخرجها عن حي أهل السنة وكذب على الغلماء وكذب على الألباني بذكر بعض الفتاوى القديمة المنسوخة وكتم عشرات الفتاوى التي وصلت إلى ما يديد عن خمس عشرة فتوى الكبار علماء السنة التي فيها البيان لحقيقة هذه الأحزاب والتي نحن يعني ضربنا لكم عشرات الأمثلة على مخالفاتها الصارخة التي لا يختلف فيها مسلمان لاصول أهل السنة ولاصول اهل التوحيد ولاصول السلف الصالح ف... لله المستغفر ما قال جابر وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال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 أبو مالك اسمه سعد بن طارق ونعم وفيه بلا شك فضيلة أهل التوحيد وأن مات على التوحيد فإنه حرم ماله ودمه فإنه من من, من أقر بجعل التوحيد فقد حرم ماله ودمه ولا يجوز أنه أن يفتحل أحد لما ما ماله و ويعني حتى وإن أتى يعني بما أتى من كبائر الزنا إن حكابه يعلى الله فمن أعلن التوحيد بلسان مقاله ولم يأتي بما ينقض هذا التوحيد ثم وقع يعني حتى وقع في الزنا وقع في, في شرب الخمس وقع مثلا في مخالفة بعض أحكام الله فلا نستحل دمه وماله إلا حق الله فالذالي طبعا المخصن يقوم ولي الأمر بإقامة الرجم عليه ولكن ليس هذا الأحد المسلمين أما ما دون ذلك من أفحاب الكبار لدينا ليس عليهم حدود تصل إلى حد القتل فإنهم مأثار من العصوم أجدام لا يجوز لنا أن نتعجب على دمائهم وإن وإن خالفوا يعني شريعة الله في كبير أو صغير مدام عليه على التوحيد فلا يحل لنا أن أن نستحل بما لهم بتفجيرات أو مظاهرات أو بما شكل ذلك فالذي يخرجوا على المسلمين بسيفه يضرب برهم او يضرب فاجرهم ولا يعني يرفع سيفه عن برهم بحج أن المسلمين قد, قد وقعوا في المعاطي وفي الكبائر وقد ابتعد عشرها لا شك لا يحل له قتل المسلمين لا يحل له دماء المسلمين الذين شاهدوا بكلمة التوفيق وحسابهم علينا على الله كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم اقرأ لكم هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب اه <تصفيق> <وشرق> هذه الترجمة <تصفيق> وشرف هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفصيل الصوفير وتفصيل الشهادة وبيانها بامور واضحه منها ها انتم ايش ابينها وابينها بامور واضحه واضحه امم كويس هنا ايهات الافراح بينت بها وعد على المسلمين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان وانها هو الشرك الاكبر الذين يدعون الذين يدعون الضون الذين يدعون لا تقول يدعون, <الذين> يدعون, يدعون لا يدعون, لا يدعون. لا لا لا يدعون الذين يدعون بركلو ففيها ضيان أن هذا هو الشرك الاكبر ومنها ايه البراءه باين نبيها أن اهل الكتاب اتخذوا احبارهم punya ku bana' ang babala ma baya naan nang' lan yo' maru illla bi aya budu ilangan waida maan na to si nga labi la iskalaabi pako lama wan rebadi bil maiya li mmhm lidi a biru li a li mm فلاح هم بات العلماء والعباد في معصيه لا رؤاهم اياه هم نعم هو في الان أن يعني اتباع الغلماء العلماء والاحبار او, أو الرهبان في تحليل ما حرم الله وفي تحريم أحل الله هذا يعرض من عبادتهم هذا إذا إيه إذا قالوا إن مثلا قال إن الزنا حلال يعني إذا مثلا جاء أحد العلماء الآن وقال انا أحل لكم الزنا ثم اتبعناه على هذا التحليف فقد جعلناه مدا لله في التحريم والتحليف ها؟ ولكن لا, لا لا يدخل في هذا أن يعني ياتي مثلا حاكم يعني قد يكون ظالما قد يكون مخالفا مخالفه لاحكام الشريعه في صغيره او كبير فهو يعني لا لا يعني يحكم بالعقوبه الشرعيه على الذنب ويعني يسقط عن الجناه ولكنه في الوقت نفسي هو ما ي... ما صرح ما قال ان الزنا ليس حرام بل هو قد يصرح بالعكس ولكن في الوقت نفسه هو ايه قد ياذن ببعض صور الزنا هذا يعد بلا شك يعد عاصيا فاسقا من اصحاب كبائر الهرم ما دام لم يعتقد تحليل ما حرم الله العبره بالاعتقاد ليس بالايه ليس بمجرد الايه القول او العمل فقط ف... يعني كما قد بياننا مرارا إن الاستحلال العملي يخالف الاستحلال الاعتقاضي فأغلب غطاة المسلمين يستحلون المعاطية عملية ها؟ أنت إذا جئت إلى الزاني او إلى شارب الخمس او إلى الذي يشهد الدخان فتجد أنه إذن يستحل لذين معاطية عملية يعني أكيد أن يستحلوا عملية أنه يقوم بإذن المواظب او بيقوم يقوم بال ايه يقوم بعمله هذا ثم استحللني عمليا ولكن اله يستحلها اعتقاديا فانا هو يعتقد ان هذه المعاصي حلال ليست حراما اذا اعتقد هذا كفر فلو أعتقد الحاكم او غير الحاكم ان لنا حلال هذا كفر هو كان حاكما او غير حاكم بالنسبه للادب القضائي فقط هم اعتقد ان انا بسبب تعلقنا هؤلاء دعاء اللينا ذكرنا اننا من نلج منهم انهم يركزون معنا في فقط لا الاستحلال الاعتقادي لا يتعلق بالحكم فقط فالذي يستحل ما حرم الله طب ما المقصود بما الله الذي الذي هو محرم بالنص او بالاجماع اما المسائل المختلف فيها فدي قضيه يعني وان لا يحكم فيها على يعلم مخالف الكفر ف فبعض صور الربا المغاطره مثلا يقول لك تدخل في الربا ولكن بعض من اصحاب الاهواء ومن المفتين قد قد يحل بعض هذه الصور ولكن قد احلاها مؤقتا ولم يقصد أن, ي... أن يستحل الربا الذي حرمه الله وظن اما اتباع الهوى منه او اما جهلا ان هذه الصور لا تدخل في الربا الذي حرمه الله فهو يعتقد يعتقد تحريم الربا ولكنها قد, قد احل بعض هذه المعاملات التي هو يظن انها ليست من ايه من الربا المحرم فلا يقال ان فلانا استحل محرما معلوما بالدين للضرورة ثم يفكم عليه بالكفر من هذا الباب لا احذره من هذا مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى الغلماء م? ولا يعني نتبع فيها العواف فنحيوه نقول نعم إن هؤلاء بلا شك قد, قد لبسوا على المسلمين مثل هذه الفتاة وأنهم قد وقعوا في الفسق وقعوا في البدعة ولكن لا نقول إنهم قد وقعوا في الكفر الأكبر الذي كفر الاستحلال الاعتقاضي متى يقول نقول إنهم قد استحل هذه المعطاة اعتقاضياً يقول ان الربا حلال لا قطع يقول إن الله الذي حرم الربا بكل صوره فهذا هذا يقول عنه ايه انه استحل استحلال استحلال اعتقاديا الذين يتدعون العلماء او المفتين او الاحضار او الرهبان على تحليل ما حرم الله او على تحريم ما حل الله اعتقادا فهؤلاء هم الذين وقعوا في الشرك الأكبر وجعلوا هؤلاء الأحبار والرهبان والغلماء أندادني لله فهمتم؟ ومنها قول الخليل عليه السلام للقصار إذني ضراء مما تعبدون إلا الذي مطارني فاستثنى من المعبودين ربه وذكرا سبحانه وان هذه البراءه وهذه الموالاه هي تثبير شهادتي الله اله الا الله فقال فقال وجعلها كلمه وجعلها كلمه باقيه في عقله لعلهم يرجعون نعم ما هي الكلمه الباقيه اللي جعلها ابراهيم عليه السلام في عقله ما هي كلمة الباقية التي جعلها إبراهيم عليه السلام في عقبه ووصى B أبنير وص первا ادنية صلاة الله حسن فا لكم الدين فلا يتموتن إلا وأنتم مسلمون الحنيفية أن إبراهيم كان حنيفا مسلما ولم يكث من المسركين فالكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم عليه السلام في عقبه كلمة التوحيد وقال إنني براء مما تعبدون من دون الله إلا الذي فطرني هكذا كان إبراهيم عليه السلام يعني في في كل مراحل دعوته من يتبدع مراحل دعوت إبراهيم عليه السلام تجد أن كل مرحله من مراحل دعوته قد بنيت على التوحيد وعلى الضراء من الشرك ومن أهل الشرك التوحيد الخالف الحنيفية الحنيفية السمحة الحنيفية التي ملة إبراهيم ومن يرغب, ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ولقد استطيناهم في الدنيا وإنهم في الآخرة لمن الصالحين فمن يرغب عن دعوة التوحيد التي كان عليها إبراهيم ويزهد الناس في دعوة التوحيد بل يحارب علماء التوحيد ويقتل علماء التوحيد فاعلموا أنه مارك الله فيكم أنه من أدعاء وأنه من أهل البدع والأهواء وأنه ليس على, على طريق إبراهيم عليه السلام فالذين قتلوا الشيخ جميل الرحمن الذي كان يعد من دعاة التوحيد ومن أكابر اهل السنة في أفغانستان ليسوا عليه على طريق إبراهيم ليسوا على دعوة التوحيد هذه الفصائل الأفغانية التي كان أحد قادتها يقول صراحة إن للكون أقطاب الأربعة يذبرون شؤون هذا الكون ها؟ يدعو إلى أعقيدة أهل وحدة الوجود من غلاف المتصوفة قد اجتمعت هذه الفصائل على الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى لما كونه دولة إسلامية ثلاثية في إمارة كنر اجتمعوا عليه وقتلوه وخشوا على أنفسهم من أن تنتشر دعوة التوحيد وأن تنتشر الثلاثية في شبطة ربو أفغانستان فماذا فعل الله بهم بعد أن أخرجوا الروس بعد أن قتلوا الشيء جميل الرحمن ثلت الله بعضهم عليه وقتل بعضهم بعضا إن الله يداشع للذين أمنوا فأرى الله لعبديه جميل الرحمن لما اجتمعت هذه الفصال وقتلوا الشيخ جميل الرحمن صلت الله بعضهم على بعض هذا فقتل بعضهم بعضهم نعوذ بدمنا الخزنان <تصفيق> <تصفيق> ومنها آية ضقفة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الندى أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا, إلا الندى وحده ولم يحب الله كيف بمن لم يحب إلا هذه الأنداد فقط من دول الله يعني إن المشركين في بعض الأزمان كانوا, كانوا يعني يحبون الأنداد مع الله فكانوا يعتقدون أن الله عز وجل هو الذي يعني له الخلق والتدبير وأن هذه الأنداد او هذه الوسائط التي اتخذوا مع الله هم اعتقدوا أنها يعني توصلوا من الله فقط ولكنهم اعتقدوا أنها يعني تتوى مع الله في الخلق والتدبير والرسل هم قالوا إن هذه الأنجاد أو هذه الأصنام أو الأوسانية التي خلقت أو هي التي, هي التي رزقت بل قالوا إن هذه الأنجاد المتمثلة في رجال صالحين ناشوا في الأقوام السابقين هم لهم مكان عند الله فإذا دعوناهم وأحببناهم وقدمنا لهم القرابين وقدمنا لهم النذور والزبائح فإنهم فإنها تقربنا وفإنهم يقربوننا إلى الله فكيف بمن جعل المحبة كلها لهذه الأندات فقط من دون الله بلا شك أشد إثما الذين يقولون إن إن الأولياء لهم ذيوان تنوي يجتمعون فيه لتددير شؤون الكون ويرأت هذا الديوان السيدة الزينب السيدة الزينب رئيسة الديوان تجتمع بأولياء لا الصالحين لا أدري فلالة القبر تقريبا أولياء. حداد موعدا في كل سنة تجتمع السيدة الزينب مع الأنداد والأولياء كي يددروا شؤون الكون كيف يكون حال هؤلاء عند الله عز وجل جعل هؤلاء هم الذين يدبرون سؤون الكون هم أشد إثما وعذابا عند الله فكيف بمن يزين دعوات هؤلاء ويفكت عن من يزين كلام هؤلاء ويحارب من يحذر من دعوات هؤلاء فيا مقلب القلوب سبق قلوبنا على دينه انا اعوذ بالله من سوء الخاتمه انا اعوذ بالله من الضلال بعد الهدا ومنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفى بما يعبد من دون الله حرا وماله ولمك وفي على الله وهذا من اعظم ما يبين ما, ما يبين معنى لا اله الله فإنه لم يجعل السلف بها عاصما للدام والمال بل ولا معرفة, بل ولا معرفة معناها مع لفتها بل ولا الإطرار بذلك بل ولا, بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا تريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك بل لا يحرم ماله ودمه بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف الى ذلك الحكمه القتل بما يؤبد دون نيل الله بايشك او توقف لم يحرم لم يحرم ماله, لم يحرم لم يحرم لم يحرم ماله ودمه ويا لها من مساله ما اعظمها واجلها ما يا لها من مساله ما si waya lang na ما alati ma agam mu ha wajal ha nagam mu ha kaya lang ni naalakin na agam ha na agalloaalaha nimbaati ma agam ma ha wa ajallaha waya lang ni انت نعم انت كل نتائج نعم طب طب ما اتكلمنا يعني عن المساله السابقه في ما من, من دروس بيننا معنى الكفر بالطاغوت ومعنى ثاني شقي الاثبات والنفي لان في كلمة التوحيد فهي تحتوي عليه على عليه على شقين على ايه على شق الاثبات اثبات الاولوهيه لله وحده وعلى شق النفي نفي النعبودات والطواظيث التي تعبد من دون الله هذا واضح نتكتب بهذا إن شاء الله ونبدأ في الدارة القادم في باب من الشركة لفظ الحلقة والخيط إن شاء الله تعال. ونجيب على الأسئلة إن شاء الله أخرى نظرة هل هي أسئلة التي تتعلق بالدرس التي بالدرس إن هي خارج الدرس خارج الدرس